ك زرع أخرج شطه فأزره فاستولظ فاستوى على سوقه فاستولظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع علي يغض به وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعطلون